ثلاثة. استمع إلى النص ثم قرأه واكتبه في دفترك صف جميل أنا علي وأنا طالب في هذا الصف صف جميل جدا في صفي نوافذ كبيرة ومقاعد دراسية وطاولة المعلم ومكتبة الصف وسبورة ذكية عندما أدخل إلى الصف أولاً أحيي معلمي وأصدقائي ثم أجلس على مقعدي وأستمع إلى معلمي بعد انتهاء الدرس أقرأ وأكتب واجباتي من السبورة أخيراً أخرج من الصف وألعب مع أصدقائي قليلاً ثم أذهب إلى بيتي